يسروا إخوانكم في شبكة نافع الإسلامية إن يقدموا لكم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 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ولما خالف الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم افتتنوا بعبادة القبور بقبور الصالحين وغيرهم وعظموها تعظيما مبتدعا آل بهم إلى الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومؤه النار وما للظالمين من أمصار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة النار وَمَا وَهَنُوا وَمَا لِلظَّالِمُونَ مِنْ أَنصَارٍ وَإِذَا بِهِمْ يُشْرِكُونَ بِآنَاسٍ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا أُرِيدُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ايهم اقربا ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وقد بينت الايه أن الذين يدعوهم أهل الشرك من الملائكة والأنبياء والصالحين خلق من خلق الله تبارك وتعالى يتقربون إلى الله بعبادته وطاعته وحده ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا يملكون كشف الضر ولا جلب النفع لأحد فكيف يدعون مع الله ففي هذه الآية بيان بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى وَنَأْمُرُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَٰكِنْ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهَهُ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وإذا سمعت إنسان يقول يا أسمر قل الله أكبر من الأسمر الله أقدر من الأسمر الله أغنى من الأسمر الله أرحم من الأسمر الله أقدر من الأسمر الله أقرب من الأسمر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به وإذا سألك عبادي عني فإني, فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ نُجِيبُ دَعْوَةَ التَّاعِذَاءِ فَلِيَسْجِي بُرِيٌّ وَالْيُؤْمِنُ بِهِ وَالْيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك والرياء وأن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سلوك نبيه صلى الله عليه وسلم ويرزقنا اتباعه اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما ظن اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونعوذ ونستغفرك لإمامة